قام في ظلمة الليل وحيدا ليدعو ربه وليصلي من الليل ما شاء له الله ان يصلي وغيره متقلب في احوال متفاوتة فمنهم من غط في سبات عميق ومنهم من سهر على افلام واطباق ومنهم من اضاع وقته في غيبة ولهو محرم بات يدعو الواحد الصمدى في ظلام الليل منفردى خادم لن تبقي خدمته منه لا روحا ولا جسدا بات يدعو الواحد الصمدى في ظلام الليل منفردى تبقي خدمته منه لا روحا ولا جسدا قد جفت عناه غمضهما والخلي القلب قد رقدا في حشاه من مخافته حورقات تلذع الكبدا لو تراه وهو منتصب مشعر أجفانه السهدا كلما مر الوعيد به سح دمع العين فطردا سح دمع العين فطردا سح دمع العين فطردا وهت ارس دمع العين فطردا وارتقت أنفاسه صعدا قائل يا منتهى أملي نجني مما أخاف غدا ووهت أركانه جزعا وارتقت أنفاسه صعدا قال يا منتهى أملي نجني مما أخاف غدا أنا عبد غرني أملي وكأن الموت قد وردا وخطيئات التي سلفت لس أحصي بعضها عددا بات يدعو الواحد الصمدى في ظلام الليل منفردى خادم لم تبقي خدمته منه لا روحا ولا جسدى بات يدعو الواحد الصمدى في ظلام الليل منفردا خادم لم تبق خدمته منه لا روحا ولا جسدا فالي الويل الطويل غدا ليت عمري قبلها نفدا ويح عين ساء ما نظرات ويح قلب ساء ما اعتقدا ليت عين قبل نظرتها كوحلت اجفانها رمدا فإذا مر الوعيد به كاد يفني روحه كمدا وإذا مر الوعود به شد منه القلب والعضلا شد منه والعضدا شد منه والعضدا شد منه القلب والعضدا شد منه والعضدا شد منه قلب والعضدا شد منه القلب والعظمة شد شد شد